والسماء والطارق وما اجرى كما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ هل ينظر الانسان مما خلق خلق مناء دافق